وَبِتَرَى الَّذِينَ حتى حَتَّى إِذَا بَلَغُوكَ فِيكَ فَإِنَّا اسْتُمِنَّا مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارٍ أَنْ يُكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ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 تلك حدود اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارٌ خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مهين.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 وَمَنْ يَشْتَع شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيْتًا وَإِلَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا الله لا إله إلا هو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 ويستفتونك في النساء قرِّ الله وافتيكم فيهم وَبَعِثْ لَهُمْ عَلَيْكُمْ وَمَا يَتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَمَنَّى النَّسَاءِ إِلَّا أَن لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَكُنَّ وَتَرْغَبُونَ وَتَرْغَبُونَ تَكْحُرُهُدْنَ وَالْمُسْتَضَاسِينَ مِنَ الْوُلْدَانِ وَأَن تقوموا